الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد معنا اليوم السؤال السادس يقول السائل هل من انتمى إلى الجماعات يعتبر مبتدعا؟ فأجاب الشيخ صالح الفوزان في كتابه الأجوبة المفيدة قال هذا حسب الجماعات فالجماعات التي عندها مخالفات للكتاب السنة يعتبر المنتمئ إليها مبتدعا الأصل عندنا في هذا برك الله فيكم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي وقال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباء فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليهم النواجسة بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أن الفرق الضالة ستجد ولا بد وأن جميعها في النار وأن فرقة الحق واحدة وفي الحديث الثاني وأيضا الأول بين ما هي هذه الفرقة فقال الجماعة في رواية ما أن عليه وأصحابي وفي الحديث الثاني قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبدوا عليها بالنواجذ فصار عندنا الضابط بارك الله فيكم في كون الشخص من أهل السنة هو أن يتقيد بكتاب الله وبسنة عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح رضي الله عنه لا يكفي أن يقول أنا على الكتاب والسنة فقط لأن كل واحد من الفرق الموجودة الآن أو غالبها تقول أنا على الكتاب والسنة لكنهم يفسرون الكتاب والسنة بأهوائهم بما يحلو لهم فما هو الضابط في معرفة الحق في ذلك هو الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان بس هذا هو الأصل العظيم الذي تفرعت عليه بقية العصول التي من خالف منها أصلا واحدا صار مبتدعا ولم يكن من أهلها بين ذلك الإمام أحمد في أصول السنة فذكر قال هذه أصول السنة التي من خالف أصلا واحدا منها لم يكن من أهلها فبين عندنا أن هناك أصولا للسنة والجماعة بها يكون الشخص سنيا وبها يكون مبتدعا هي الضابط يعني هي الميزان فإن أخذ بها واعتقدها وعمل بمختضاها فهو سني وإن خالف أصلا واحدا منها فهو مبتدع هذا كلام الإمام هذا مقتضى كلام الإمام أحمد وجمع علماء السلف رضي الله عنهم هذه الأصول في كتب الاعتقاد وقال نعيم بن نحماد وهو من علماء السلف رضي الله عنهم من رد حديثا معروفا لم يعمل به وأراد له علّ فهو مبتدع حديث معروف أصل واحد الحديث هذا المعروف إيش أوصافه الصحة لعلّة له ومعروف عند السلف بأنه صحيح لا لعلّة له كحديث الجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة هذا الحديث عند السلف عند صحيح ودلالته التي يدل عليها واضحة وصريحة وقال بها السلف رضي الله عنهم بهذه الضوابط ولا معارض لهذا الحديث معارض صحيح لا شبهات فهذا الحديث يعتبر حديثا محكما ومن خالفه فقد خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة كحديث الجاري حديث صحيح لا غبار على صحته أبدا عند السلف بغض النظر عن المبتدع الذين يضعفون من أجل أن يتخلصوا منه حتى المبتدع القدامى ما كانوا يضعفونه كانوا يحرفونه أما لما تجرع الناس على دين الله وصار الأمر سهلا صاروا يضعفونه مؤخرا إذن الحديث صحيح لا غبار عليه عند دا السلف دائما الضابط عند دا السلف بغض النظر عن الخلف والمبتدع ما ننظر إليه دلالته وأن الله في العلو لا خلاف فيها بين السلف رضي الله عنهم وكتبهم مسطر وكلامهم واضح وصريح ولا معارض له صحيح أيضا وإنما هي شبهات عند أهل البدع بتنصيص السلف رضي الله عنهم مش نحن الذين نحكم في هذه هم الذين يحكمون فنرجع إليهم لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعهم لذلك من رد هذا الحديث وهو حديث معروف عند السلف ولم يعمل به واراد له إلا فهو مبتلع هذا الضابط بارك الله فيكم في وصف الشخص بأنه مبتلع سواء كانت القضية قضية عقائدية أو غير عقائدية عندي حديث محكم لا غبار عليه السلف قد نصوا على دلالته وأخذوا به مخالفته تعتبر بدعم المسائل الاجتهادية معلومة عند السلف والأصول معلومة فقد تعلم حتى تعرفها هذا هو ضابط أن يكون الشخص مبتدع فإذا اجتمعت جماعة على أصل مخالف لهذه الأصول فهي فرقة ضاله، فرقة مبتدعة لا يجوز الانتماء إليها ومن انتمى إليها كان من أهلها هكذا أحكام الله سبحانه وتعالى على الناس كل من انتمى إلى جماعة فهو منها يأخذ أحكامها فمن يتولهم منكم فهو منهم ما في عندنا الحب والبغض والانتماء هذا يعطيك حكم الجماعة التي تنتمي إليها هكذا يكون الشخص مبتدع وهكذا تكون الفرقة فرقة مستقلة عن بقية الفرق كجماعة الإخوان المسلمين مثلا وضعوا لهم أصولا فاسدة بتفسيراتهم وجماعة التبليغ كذلك اجتمعوا عليها ووالوا وعادوا عليها صاروا فرقا ضالة السرورية كذلك القطبية كذلك هذا هو الضابط أنبه على أمر أخير وهو عندما تنظر في الأصل الذي يقرره المبتدع أو المبتدعة الفرقة لا تركز فقط على اللفظ بل افهم ما الذي يريده من هذا اللفظ يعني مثلا الآن لما تمر بك الكلمة من أصول التوح من موصول العاء المعتزلة التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت عندما تقرأ هذه الألفاظ فيها منكر في ظاهر ما مر معك في كتاب الله وفي سنة رسول الله هذه الألفاظ كلها طيبة قد حثت شرع عليها على التوحيد وعلى العدل وعلى الأمر بالمعروف نعم نكر لكن لا ارجع إلى تفسيرهم لهذه الكلمات لا تفهم مباشرة ما تعرفه أنت من دلالات الشرع لا ماذا يريد المعتزل من التوحيد عندما يذكرون التوحيد يريدون نفيا الصفات عن الله ماذا يريدون بالعدل؟ يريدون نفي خلق أفعال العباد لله سبحانه وتعالى نفي خلق الله لأفعال العباد ماذا يريدون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ منازعة السلاطين والحكام والخروج عليهم هذا الأصل موجود عند الخوارج أصلاً وهو الذي يعتمده القطبيون جميعا مؤخرا ومنهم الإخوان والسرورية والقطبي جماعة سيد قطب جميعا عندهم هذا عاصل الأور بالمعروف النيع المنكر لكن ماذا يريدون به منازعة السلطان حاكم المسلم وإن شاء الله سيأتي رد خاص عن هذه المسألة لكن بشكل عاجل أمر الله تبارك وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن هل قال لك الحاكم الظالم الفاسد أخرج عليه كي تنهى عن المنكر أم علمك وبين لك أن تنكر في قلبك ولا ترضى بما يفعل من منكرات ولا تقره عليه ولا تعينه عليها ولكن لا تنزع يدا من طاعة أكثر من مئة حديث تبين لك هذه الأحكام وأن ولي الأمر له حكم خاص في كيفية النهي عن المنكر معه لأن إعلان النهي عن المنكر معه يؤدي إلى منكر أعظم وقد نص أهل العلم ومنهم السلف رضي الله عنه ألا أن إزالة منكر إذا كانت ستؤدي إلى منكر أعظم فتكون هذه الإزالة منكر في نفسها محرم أن تفعل ذلك هذه أصول أهل السنة وهي منطبطة يحاول الإخوان الكذب وهم كذب طبعا هم يتقربون إلى الله بالكذب الإخوان أن يلبسوا على الناس وأن يفهمهم بأن أهل السنة، أهل الحديث، السلفيين يوالون الظلمة هكذا يروجون بين العامة يوالون الظلمة وينصرون الظلمة على الظلم باطل عوذ بالله كذب ننكر ما يفعله الحكام من ظلم ومن فساد في الأرض ومن عدم تحكيم شريعة الله هذا كله ننكره ونقول محرم لا يجوز لكننا نتقيد بشرع الله في معاملتنا معهم نحن لسنا أصحاب أهواء ولسنا أصحاب دنيا نحن لو أردنا أن نتبع أهواءنا لاتخذنا الطريق الذي أنتم عليه لأن هذا هو طريق الحوى وهو الذي يحقق الرغبات الدنيوية لذلك تجدون معكم وخلفكم كل الهمج الرعاة أما من يريد الدين ويتبع كتاب الله وسنة رسوله وسلم، فينفر عنكم مباشرة لأنه يعلم أنكم على باقي تريدون الدنيا الكراسي هذا همكم الأكبر أما نحن همنا رضا الله سبحانه وتعالى لا نبالي بكم ولا بما تقولون والحكام عندنا لا نغلو فيهم ولا نقصر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما ينقض من الإسلام الحكم ومع ذلك لم يقل لنا أخرج عليهم بين عليه الصلاة والسلام هذا أنهم سياتون حكام لا يحكمون بشريعة الله ومع ذلك ملئت النصوص بالصبر عليهم لأن الخروج عليهم يؤدي إلى مفاسد عريضة كنا في السابق طبعا لأئمتنا ولنصوص الشريعة نقرر ذلك في الكتب لكن اليوم قد رأيناه وسمعناه وعايشناه انتهى الأمر تلبس والتضليل الذي كنتم تعيشون فيه قد انتهى وقته هذا ما عندي في التعليق على هذه المسألة نصلى الله التوفيق والسداد لي ولكم والحمد لله